انه الحق من ربنا ان الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صفروا يدرؤن بالحسنات السيئة ويدرؤن بالحسنات السيئة و مما رزقناهم يفقود. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَتَغَالَى الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْ بَلَى وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِنَّ تَبِعَ الْهُدَى مَعَ كُنَّا تَخَطَّفَ مِن أَرْضِنَا أَوْ دُمِنُ للهم حرما امنا يجبا اليه ثمرات كل شيء الرزقا من لدنا ولكننا اكثرهم لا يعلمون وكم اهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكننا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القراحة دا يبعث فيهم رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى